ja genanen genanen ja hananen ja gijonen sahira ja melanen ja ja min En ik wil وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلام منذ للتو وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلم فيشع النور بعيني آه بعيني وانطق سلام عليكم أتمنى أعجبكم الفيديو شاهدوا فيديوهاتي السابقة واشتركوا في القناتين عشان ما تفوتكم أعمالي القادمة ويسعدني تواصلكم في وسائل التواصل الاجتماعي ما يمنع تسوون لايك وشيري ذا تحبون